بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وَمَا كانَوا إذ مُم غَرين إِا نَحْن لزَّل الذِكرَ وَإَِّ لَهُ لَحافِعون وَلَقدَدَ أَرسَلَّا مِن قَبِلِكَ فِي شع الأوَّلين وَمَا يَأتيِيهِم مِ الروَسُولٍ إِللاا كانَوا بِهِ يَسْتَهزئُون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 يُرَادُ بِصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رجيم إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا, وأنبتنا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ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 وَأَرسَلَّ الرِياحَلَ وَاقِحَ فَأَزَلَّ فَأَزَلَّ مِنَ السَّمِمَا أَمْ فَأَسْقَنَكُمُهُومَا أَننتُمْ وَمَا أَنتُم لَهُ بِخزِنين وَإَِّا لَ نَحنُ نُحي وََنُميتُ وَنَحنُ الوارثون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 وَالَّذِينَ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبَدٍ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ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 قال ربي بما اويتني لا له ازينا لهم في الارض ولا اغوينهم ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 يُزُ مَقَسُون إِ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَعيون أدَخُلهَا بِسَلَ م وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُوا وَمَا هُمْ, وما هم ها بمخرجين انذ بي عبادي انني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إلا نبشرك بغلام عليم قَالَ أَلَأَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن بَثَّنِي الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لمنجوهم أجمعين إِن لَّمْ رَأَتْهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ بَالْجِناكَ بِمَا كانَُوا فِي يَمتَعُون وَأَتَينَاكَ بِالحَقّ وَإِنَّا لَ صَادِقُون فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِققعم مِنَ الليْلِ وَاتَّ بِعَدذَارَهُم وَلَا يَْلتَفِت مِنكُمْ ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قُلْ إِنَّهَا أُولَٰئِى ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنَهْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ سَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً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 فَ تَقَمن مِنهُ وَإَِّهَُا لَ بِإِم مِ مُبين وَلَقَدكَ الذَّبَ أَصْحابُ الحَيجْرِ الْمُرسَلين وَآتَينَاهُم آياتِنَا فَكَانوا عَهَا مارِضين وَكانُوا يَحيدُونَ مِن الجبال بيوتا آمنين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 فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آديناك سبعا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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَصَدِّعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ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 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ على مَن يَشَاءُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن اُنذِرُوا أَن اُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا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 وَلَكُم فِيهَا جَمالٌ حينَةُ لحونَ وَخينةَ الصرحون وَتَحمِلُ أَفقَالَكُم إ بَنَدِ لممْ تَكُ بَالِغِيهِ إِللاا بِشِِّ الأمفُس إِ ل رَبَّكُمْ للَرَأُوفُ الرَّحيِيم وَالْخَيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمير للتَرركَبُهَا وَزينَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ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 إِلَهُكُم إلَهُ وَاحِدَ فََّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخَِةِ قُلوبُهُمم قِرَةُ وَهُمْ مُسْتَكمِرُون لَا جَرَمَأَم اللَّ غَ يَعلملَم مَا يُصِعونَ وَماَا يُعَنون إِهُ لا يحِبُ المُستَكْمِرين وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا بَلْ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُ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 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ فَالْقَوْمُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا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 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إلا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 وَبَيَ لَمَُِّي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلعَلَمَ الَّينَ كَفَروا أَهُمْ وَلِعَلَمَ الَّينَ كَفَرُوا أَهُم كَانوا كَذِبين إَِّ مَا قَوْلناَا لِشَيْئٍ إذَا أَرَدنَاهُ أََّقُ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 افا من الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلب بهم فما هم بمعجزين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 وَلَِّه يَسْجدُ مَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فِيأَررضِ مِن دَبَّتِ وَالْمَلائِكَ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرون يَخَافُونَ رَبَّهُم مِنْ فَووقِيم وَيَفعَلونَ ماَا يؤمرُون وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَغْلِبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْبَاهُ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِلَى مَن تَصْغُونَ الضُّرُّ فِإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِلَيْكَ تَشْفَعُ الضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ويَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَبَارَكَ الَّذِي لَسْتَ تَسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم ما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 ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون مِنْهُ سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ فِيهِ شِفَاءٌ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا لكي يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم وَجَلَلَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُم بَنينَ وَحَفَدَتَوا وَرَزَقَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَبات أَفَ بِالبااطِ يُؤْمِنونَ وَبِنِعماتِ اللَّهِهُم يَكفُرُون وَيَعْمُدُونَ مِن دُون اللهِ مَا لا يَمِكُ لَهُم رِزْقَم مِنَ السَّمواتِ وَالْأَرضِ شَيْئَاب شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منه رزقا حسنا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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ على مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ على صراط ولله غيب السماوات والأرض وَمَا أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أنبهاتكم لا تعلمون شيئا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 انَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أفنانا وجعل لكم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 يَععرفونَ نِعممَةَ اللهَّ ثَُّ يكِرُونَهَا ثَُّ يُكِرونَهَا وَأَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُون وَيَوْمَ ن بَعْسُ مِن كُ لَِّةٍ شَيدَثَُّ لا يُْزَنُ للَِّذلَ كَثَرُون ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُم وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثًا أَن تَكُنَّ أن تَتَّخِذْنَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تكون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 وَلَا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله فمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزيا من الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا باحسن ما كانوا يعملون من اعمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياه طيبة وَل نَ جزًاَّهُ أَجررَهُم بِأَحْسَنِ مَا كانَوا يَعمللون فَإِذاَا قَرأتَ الْقُرآانَ فَستَعف بِ اللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرجم إِهُ لَْسَ لَ سُنطانٌ على الَّ لَ آممَنُوا عَلَ رَبّم إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يلزل قالوا قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله وان الله لا يهدي القوم الكافرين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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وتوفى وَيُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا, يأتيها رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ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 وَتَعُ قَللوا وَلَهُ معذاابٌ أَلم وَعَلََّذ نَهَادُ حَوْومنَا مَا قَصَصنَا عَلَيكَ مِنْ قَمِل وَمَا غَلَمناَاهُم وَلكِ كَُون أَمْفُسَهُمْ يَظْلمُون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 قَّ أَْحَنَ إلَيْكَ أَن التَّبِع مَِّةَ إذَرَهِي مَ حَانِيفَ وَمَا كانَانَ مِنَ المُشركين إِماَا يُعلَ السَّبت علىى ال الذيين نَاختَلَفُ فِي وَإَِّ رَبَّكَ لا يَحْكُم بَنَهُمْ يَوْومَ الْ القياامَةِ فِيمَا فِيمَا كانَوا فيه